فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثم نبتهي فنجعل لعنة الله على الكاذبين وهو العزيز الحكيم إن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد إلا الله ألا, نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اذبابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا الْكِتَابِ الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وَمَا وما التَّوْرَاةُ التوراة والإنجيل مِنْ من بعده أفلا تَعْقِلُونَ تعقلون هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون, فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم أنتم لا تعلمون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 إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أOTE موسى وما أOTE موسى وعيسى والنبيون لربهم لا نفرق لا نفرق بين أحد منهم ولحن له مسلمون ومن ويبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا, وشهدوا أن الرسول حقه وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم نعمة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم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 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا, واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم, فأصبحتم بنعمته إخوالا وكنتم, وكنتم على شفى حفرة من النار فانقذكم منها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 تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك, وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه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 ولله ما في السماوات وما في الارض والى الله ترجع الامور الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله